من هذا الاصل البيئة فهي تفرض على العاقلة والعاقلة لن تزد بناية القاتل وكذلك بيع العراية وبيع السلم إلى غير ذلك مما يفرضون له أنتنا بل ذلك يقول وما به للخضر المصول بنظر صحة هو الدليل قوله للخضر أي الخضري اي هنا يعرف لك الدليل فالدليل دل لا يدل أي يرشد هو مرشد وهو في اصطلاح العلماء ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري فالمقصود بالمطلوب الخبري المثبت سواء كان جمله فعليه او جمله اسميه ويعترض بهذا القيد عن الحدود والمعرفات فإن التعريف لشيء معين لا يعتبر دليلا وانه لا يتوصل به الى مطلوب خبري وإنما يتوصل به الى ماهيه الشيء فقط مفهوم اما الدليل فهو يوصلك الى مطلوب خبري وبصحيح النظر لأن النظر غير الصحيح السقيم لا يصل إلى شيء قال والنظر الموصل من فكر الإله ومن بحكم أو لعلم المسجلة هنا يعرف لك النظر ويقول لك النظر الذي دخل في تعريف الدليل هو الموصل الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، الله الله اشتغال النفسي بشيء بحيث تصل إلى علم أو غم يسمى ذلك ما براء ذلك الإدراك من غير قضاء تسيره ومعه تصديق وذا مجتهد يقول لك إن الإدراك إدراك الشيء من غير قضاء عليه بحكم منثل أو إذناء هو التسير التصور، والتصور تفاعل من السورة، فتصور إذا أدرك الإنسان شيئا ما من غير أن يحكم عليه بشيء فإن ذلك يسمى تصور أما إذا حكم عليه بشيء بان أثبت شيئا أو لفدهم من ما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 يعني مبدئي الله مع القضاء عليه بشيء لا عليه يسمى تصديقا و لا مشتهر او لا معروف عند علماء الموتكين و الرسول دون تغير العلم علما وغيره أتقاد اعتقاد ينقسم اي هذا الادراك الجازم الذي لا يقبل التغير دون تغير هو المسمى علما اما الادراك الذي ليس بجازب والذي يقبل التغير هو الذي يسمى اعتقادا هذا الاعتقاد ينقسم الى قسمين الى صحيح إن يكن اي الى صحيح ان كان مطالقا للواقع كاعتقادنا أن الله واحد او فاسد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 هنا يتكلم الواضح رحمه الله تعالى على مسألة تفاوت العلم أو اختلافه، فأكثر العلماء على أن العلم يختلف أن علم المخلوقين يختلف في جزئياته أن علم المخلوقين يختلف في جزئياته فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بمساله الله ليس كعلم شخص من الأشخاص بنفس المسألة وعلمك بأن الواحد نصف الاثنين ليس كعلمك الحاصل عن طريق التواتر فلا شك أن العلم بأن الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم الحاصل بالتواتر فالعلم عند الح... العلم الحاصل عند المخلوقين يتفاوت بجزئياته أو يتفاوت من حيث أجزاؤه وبعض العلماء ينفي التفاوت فيقول إن العلم, إن العلم المكتسب أو العلم الحادث عند المخلوق لا يختلف ضروريه ولا نظريه فهو صفة واحدة وانما تختلف باختلاف متعلقاتها فالعلم عندهم صفة واحدة لا تختلف لكن متى تختلف؟ تختلف باختلاف متعلقاتها فرسل الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم من صفات الله عز وجل ما لا نعلمه؟ كان علمهم أكثر أما العلم من حيث هو يقولون فلا يختلف ولكن القول الصحيح الذي عليه أكثر العلماء وهو قول أهل السنه أن العلم في ذاته يختلف وإنما لهذا المحقق تفاوت بحسب التعلق اي المحقق من اولئك الذين نفوا تفاوت العلم في ذاته يقولون انما العلم يختلف باختلاف متعلقاته تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم العلم اي لما للعلم اتحاد منحتم مع اختلاف المعلوم ومع تعدد المعلوم فكلما تعدد المعلوم كلما اختلف العلم وكلما نقص المعلوم نقص العلم وكلما زاد المعلوم زاد العلم لكن كما قلنا القول الصحيح أن العلم يختلف في نفس الشيء وفي نفس المساله فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة من المسائل يختلف عن علم غيره بها يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان أي هذا الخلاف ينبني عليه مسألة العقائدية وهي الإيمان هل ينتمي للزيد والنقصان أي هل يزيد وينقص ام لا واكثر علماء السلام وأكبر العلماء المحققين على أن الإيمان يزيد وينقص بقوله تعالى إذا تليت عليهم آيات زادتهم ايمانا وبعض العلماء يرون أن, العلم أن الإيمان لا يزيد في ذاته وإنما يزيد من حيث أمور أخرى ومن حيث أشياء أخرى خارجية وعلى كل حال المسألة مسألة موهرية وليس لها بعد العقائد من وغايتنا في الأمر أن نسلم لقول الله تعالى إذا تليت عليهم اياته زادته الإيمانة وأن لا نمهدأ ظاهر القرآن بتاويلات وتفسيرات لا تنبني على دليل قاطع. قال بعد ذلك والجهل جاء في المذهل المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود انتفاء ما يقصد انتفاء ما شأنه أن يقصد ليعلم يسمى جهلا لأن لم يدرك بالكليه يسمى جهلا فإن ادرك على خلاف هيئته في الواقع سمي جهلا مركبا وهذا هو قوله والجهد جاء في المذهب المحموذي أي المذهب المنصور المقوى من أقوال أهل العلم هو انتفاء العلم بالمقصور أي هو انتفاء ما شأنه اليقصد ليعلم زوال ما علم كل والعلم في السهوينه اكتنانه زوال المعلوم بالكلية بحيث يغيب عن القوه المدركه والقوه الحافظه يسمى نسيانا اما السهو اما العلم في السهو في حاله السهو فان له ابتلالا بحيث العلم يغيب عن القوه الحافظه لكنه لا يغيب عن القوه المدركه تطلب هذا هو السهو بحيث إن السهو يتنبه الساهي فيه بأدنى مذكر أما المسيار فلو ذكرته فلا يتذكر أما الساهي بالجرب أن تقول له كذا وكذا يتذكر فالعلم موجود لكن يحتاج إلى من ينبهه من يوقظه بعد ذلك يقول ما ربنا لم ينه عنه الحسن وغيره القبيح والمستهجل اي الذي لم ينه عنه الشرع حسن والذي نهى عنه الشرع قبيح ومستهجن فالمستحسن او الحسن هو الواجب او المنبور او المباح اما المستهجل والقبيح فهو الحرام والمكروه وبعض العلماء يقول ان المكروه واسطه بين الحسن والقبيح لان فاعله لا يذن ولذلك فلا يسمى قبيحا ولان الشرع استكره فهو من هذه الناحيه لا يسمى حسنا فهو واسطه بين الحسن والقبيح والمسألة هنا مسألة العقائدية فإن أهل الاعتزال يرون أن العقل يحسن ويقبح والمسألة ليست في مسألة الوصف فقط بل المسألة تتعدى إلى مسألة ترتب الاجر والثواب فالمعتزله يرون أن العقل له ان يثبت اجرا وينفيه عن شيء ما يستحسنه أو يقبحه لكن أهل السلة يقولون العهد ما الذي من ما أينه واصلا إلى ذلك وإذا دخل في ذلك ورد له ذلك ولغشلك في الذي فيه المدجبي بلاء للسلة والمتدين يقول أهل السلة التحسين وردته بشرع يستبيله وردته بشرع يستبيله والعقل قبل الشرع لا له نظر وانه له, له الأصل المعتبر وقال اهل الاعتزال العقل لهما مجال في الامور قبل لما اتى الشرع مؤكدا لما ادركه اولو فهو لهم من الاصول الواهيه وعلقوا به فروعا غاويه فهو عندهم من الاصول المعتمدة وضموا عليه فروعا وهذه الفروع الغائية اي فروع المردوذة غير مغمولة هل يجب صوم علام العذري كحائب من المردين وسفر اختلف العلماء رسول الله تعالى اذا عقد سبب الوجود ووجد مالع يمنع من الفيض او تخلق شرط للفروع الوجود هل يصح ان يطلق على هذا الشخص لانه واجب في حق هذا الشخص او لا يصح ان يطلق عليه ذلك بفضل ذلك الحائط و تم ريض فهؤلاء كلهم قد انعقد سبب الوجود في حقه لكن وجد مانع يمنع من الجانب كالحائط أو تخلف شرط من شروط الوجوب كالإقامة في السفر. فكون الوجوب يكون لو الوجود يرجع. الصيام بغير الأول او غير الحاضر راجع. فتقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الصيام لكن لهما أن يؤخراه إلى وقت وأجر آخر أما الحائف يقول بأن يقول إن الصيام لا يجب عليها في قول رابع وضعفه فيه لديهم هذا قول وضعفه أو ضعف وجود السيام فيه, فيه أي في الحي لديهم وضع أي ظهر وضع ولكن قول الجلاهي من العلم بأن هؤلاء التنادي الحائف والممرض والمسافر يجب عليه مفسيان لكنهم لا لكنهم بعد ذلك يخيرون أو لا يبزلون بالفعل فالحائط لا, لا يجب لها أن تاتي الفعل والمرض والمسافر يخير بالفعل هذا هو قول جماهير العلماء وقول اكثر العلماء يقول هذا الكلام ينبني عليه مساله فقهيه وهي قوله وهي في وجود قصد للآداء او وده لقائد به مجال اذا قلنا ان الصيام قد كان واجبا عليهم معنى ذلك انهم عندما ياتون للقضاء فينوون القضاء وتكون المية التي يستحبونها مع الفعل هي نيه القضاء مفهوم تكونية القضاء اما اذا قلنا ان الصيام ليس واجبا عليهم بعد ذلك انهم اذا ارادوا الاتيانه بالبدل فلا يلزم فيلزمهم اليمن الاداء وعند الجماهير الذين يقولون بأن الصيام كان واجبا عليهم يقولون ان البدل واجب والبدل واجب فدل على أن المبدل منه واجب. مفهوم؟ ما دام البدل واجبا فإن المبدل منه واجب لأنهم يأمرنا بالصيام واجبا يجب عليهم قضاء ما فاتهم وهذا الذي يقبله هو بدل عن شيء واجب لذلك كان واجبا. لكن على قول المؤلف التفسير أن الحائر لا يجب عليها وأن المريض والمسافر يجب عليهم ويخيران بين الأداء والقضاء ولا يكلف بغير الفعل بائث الأنبياء ورب الفضل أي بائث الأنبياء وهو الله عز وجل ورب الفضل والكرم والجود لا يكلف عباده بغير الفعل لان العدم غير مقبول عليه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكفنا بالله مطلوب النبي فكفنا بالله أي تركنا المنهية عنه هو المطلوب الذي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركه بلاغا عن ربه فالزراف النفس عن المنهي عنه وابتعادها عنه هو المطلوب كما قال صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه والكف فعل أو الترك فعل في صحيح المذهب أي أن الكف والترك يعتبر فعلا في القول الصحيح من أقوال أهل المذهب ومن أقوال أهل العلم يجب ان تعرف هنا ان الفعل الذي لا يكلف الله عز وجل الا به اربعه اقسام اولا الفعل الذي هو عمل حركه بدنيه فهذا امر ظاهر امر ظاهر كالتكليف بالصلاه والصوم والتكليف بالجهاد الى غير ذلك من الامر في وأيضا القول فالقول يدخل في الفعل لأن الله قد سماه القولا قال شياطين الجن والإنسي يحيي بعضهم إلى بعض الزفر فالقول غريرا ولو شاء ربك ما فعلوا لو شاء الله ما فعلوا فسمى قوله فعلا ويدخل فيه ايضا العزم المصمم فالتسميم العزم المصمم العزم المؤكد على فعل الشيء يعتبر فعلا بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال هذا القاتل كما قال المقتول قال لانه كان عادلا او سمنا على قتل صاحبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر عزمه على قتل صاحبه فعلا وسببا يعاقب عليه بدخول النار وايضا يدخل في الفعل الترك فالترك فعل وقد سماه الله تعالى فعلا بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون وقال في الايه الاخرى لولا ينهاهم الربانيون والاحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فسمى تركهم ذلك سمعا وسنعه في الأول فعلا فدل على أنه فعل ويدل أيضا عليه قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون سبب المسلمون من لسانه ويده فدل فبين أن ترك الأذى من علامات المسلم أو سبب يدخل الشخص في دائرة المسلمين وينحقه بدائرة المسلمين حقا وأيضا عليه قول راجز لان قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل فلو هذا الصحابه رضي الله عنهم قالوا ليتركوا العمل ليتركنا العمل ورسول الله يعمل لذاك منا هو العمل المضلل دفعون شباب له فروع ذكرت المنهج و من بعد ذل بيديه جين ينبغي على كون التركي فعلا فروع فقهيه بكرة في كتاب اسمه المنهج الى قواعد المذهب المدرج وهذه موجوده ايضا في قواعد المالكيه قال فيها وسردها اي ذكر هذه الفروع من بعد ذا البيت اي هذا البيت يجيء ياتي من شرب او خيط زكاه فضلما وعمد رسم شهاده وماء عطل نادر وذره هكذا مفرط في العيب فدر ماخذا وكاله ارتد بعين وعب وليها وشبهها مما اريد الشرط من كان عنده في ماء فلم يعد به على عاطش حتى ما فعلى القول بان الترك فعل يضمن اي يلزمه بيته وايضا من كان عنده خيط فمنعه من صاحب جائفة يخيطها به حتى ما فانه يضمنه والزكاه ايضا اي ذبح كما مر على صيد غير ممحوء مقاتل اي بقيت فيه حياه وهو قادر على ان يذكيه فلن يذكيه حتى مات يضمنه وقبل ما يدخل ايضا كالشرب وقد فصل فيه فيقال الا الشرب الاول هو منع الشرب عن الإنسان وفضل ماء منع الماء عن الحديقة وعن البستان من كان عنده حديقة وعنده ماء منع ماءه عن حديقة جاره حتى هلك زرعه يضمنه وايضا عنه من كان عنده عمود فمنع محتاجا إليه يرفع عليه سقفه مثلا أو يحميه جباره من السقوط حتى سقط يضمنه رسم, رسم فيه حقوق وقت فيه حقوق الحقوق فكتمه أو او تركه او ضيعه حتى فاتت الحقوق الا يضمن تلك الحقوق حتى تلف الحقوق او ضاعت الوثيق فانه يضمن تلك الحقوق وما عطل ناظر اي, أي الذي عطله الناظر والناظر هو الشخص المكلف بإدارة الوقت الأوقات سواء كانت الأوقات على شخص أو على جهات معينة الأمر واحد فالناظر إذا عطل الأوقات أن منعها من الكراء أو الإيجاب أو لم يشغلها التشغيل الجيد وطركها لا حتى تلفت إنه يضمنها وكذلك بالرهن الذي يرهن شيئا معينا فلم يستغله أو لم يستعمله لفائدة الراهن حتى فاتل النفع أو الحق فانه يمنعه وكذلك المفرط في العلب الذي دفع إليه دابة معينة مع علبها وقيل له علمها فلم يعلفها فإنه يدمنها إذا مات وكذلك التي بعيد وعاد وليها وشبهها من لا أولد أي وكذلك ردت بعيد المرأة التي زونجت وفيها عيب يمنع النكاح أو يحكو به للزوج أن يفسخ النكاح ولم تتكلم وتركت الكلام عن عيبها فإن من حق الزوج أن يردها وأن يطلب من وليها مهره المهر الذي قدمه لها لكن إذا كان وليها عديما أي نفلسة ليس عندهما فإنه يرجع بالمطالبة النهر عليها فيطالبها هي بالنهر مفهوم وكل هؤلاء قد تركوا ومدام التركوا يعتبروا فعلا فإنهم يضمنون ما ضيئوا من الحقوق او ما طوّتوا من المنافع على أصحاب تلك الأعيان المذكوره في النهر وشبهها من ما بعد ذلك يبدأ الله في الكلام على مسألة أخرى يقول والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلان قد تحقق وبعد الانزال يستمر حالة لبسي وقوم فرد يقول إن الأمر يتعلق تعلقا إعلانيا الفعل قبل دخول وقته المقدر له شرعا ويكون التعلق هنا تعلقا اعلاميا والتعلق الإعلامي معناه أتقاد وجود هذا الفعل عند دخول وقته من دون أن يباشره ومن دون أن يبدأ فيه قد تحقق أي قد وبعد للالزام يستمر حال التلبس وايضا الامر يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا هذا التعلق يستمر حاله التلبس بالفعل اي ولو كان الشخص متلبسا بالفعل فان الالزام فان الامر متوجه اليه وهو في صلاته مثلا او في صيامه حتى ينتهي من صلاته او صيامه او حجه حتى ينهي جميع العباده الم التي امر بها لان ذهاب جزء من اجزاء تلك العباده يعني ذهابها كلها دعو العلماء فروا من هذا القول وما قالوا بهذا القول ذلك لأنهم قالوا إننا إذا قلنا إن الشخص الذي دخل في الصلاة معلوم بالصلاة يكون فيه محبور عقلي وهو تحصيل الحاصل فهو في الصلاه فكيف نقول له أنت مطالب بالصلاة وهو في الصلاة لكن هذا القول مرعوب بأن هذه العبادة لا تنتهي ولا تبرأ منها الجدمة إلا باستغراق جميع أجزائها فضياع جزء من أجزائها يعني ضياعها كلها فليس يجزي من له يقدمه ولا عليه دون حذر يقدمه فهذا الفعل الذي قد قدر له وقت معين شرعا ليس يجزي من يقدمه عن وقته فليس يجزئ من له يقدمه وأيضا ليس عليه دون حذر يقدمه أي ليس عليه يقدم دون حذر بل يقدم عليه مع الحذر فلا يجوز له أن يفعله قبل وقته لأن ذلك أمر محبور فصلاة الدوم مثلا من صلىها قبل وقتها يكون قد ارتكب أمرين او قد وقع في أمرين الأمر الأول أن هذه الصلاة لا تجزئه وثانيا الله قد خالف الشريعه وترك امرا محذورا ولنوعا وقد قال الله تعالى ان الله ادلى لكم ان على الله تفترون فالعباده لا تكون مشروع الا اذا كانت على وجهها الصحيح فاشهدوا ولا عليه دون حظر يقيم وذا التعبد يذ التعبد اي هذا يختص بالفعل التعبدي الخالص الصرف الذي هو فعل التعبدي وليس فعلا غير التعبدي ولا التعبدي وما تنحضا بالفعل فالتقديم فيه مرتضى اما الاوامر التي, التي هي عبارة عن افعال ليست تعبدي ليست عدادات من حيث هي فانها يجوز إيقاعها قبل وقتها والإقدام عليها قبل وقتها ما لم يترتب على ذلك محبول شرعي فرد الوديعة لصاحبها قبل وقتها المحدد يجوز ورد الوديعة أمر واجب وقضاء الدين قبل وقته أيضا جائز لكن بشرط أن, أن يخلو من وصف ضاع وتعجل أن يخلو من الربا كان يقول له صاحب الدين ادفع الدين الآن وأعطي القليل منه فقط فإنه يكون ربا، فيكون من نوعا أما إذا كان بدون هذا الوصف بل له دينه قبل وقته فليس عليه حظر وقدر يأذي الله نفهم يا فهذا هو الفعل المتمحض للفعل أو الأمر الذي تعلق بفعل المتمحض لكونه فعلا ليس عقديا من حيث هو وما إلى هذا وهذا ينتسب أي الفعل الذي ينتسب إلى التعبر وإلى غير التعبر ففيه خلق دون نص قد جلق فالأمر الذي هو من حد من جهه فعل وعادة ومن جهة أخرى إبادة هذا اختلف فيه العلماء إلا إذا دل دليل على جواز تقديره على وقته كالطهارة مثلا من الحدادة فإن العلماء مجمعون على جواز إيقائها قبل وقتها مفهوم؟ مفهوم شبابة؟ أما إذا ما دلت لي فقد اختلت فيها العلماء ولذلك اختلت العلماء بالزكاة هل يجب إخراجها قبل وقتها؟ بعض العلماء يجوزون بعض العلماء لا يجوز أن الزكاة اشتبه على الجالبين فيها مياسات للفقارة وفيها ايضا تطهير للنفوس وتقرب الى الله رب العالمين وفهو شباله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين في الدرس الماضي نسينا قول الله رحمه الله تعالى والوهم والظم والشك بمحتمل لراجح او رده او معتدل حيث قبل ذلك عرف الناظر رحمه الله تعالى العلم بانه الادراك الجازم الذي لا يقبل التغيير وبان الاعتقاد هو الادراك الجازم القابل للتغيير ثم بعد ذلك عرف الوهم والظن والشك فقال الوهم هو الاحتمال المرجوح والظن هو الاحتمال الراجح والشك هو الاحتمال المعتدل وذلك كله عندما يحتمل اللفظ معنيين فأكثر فإننا نسمي الراجحة ظنا والمرجوحة وهما والمؤتدل نسميه شكا وبعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى وقال إن الأمر لا يوجه إلا لذات نبس منتبه ومعنى قول الناظم رحمه الله تعالى أن قوما وبعضا من علماء الأصول ممن لهم انتباه في بفن الأصول قالوا إن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل وكذلك كل الأحكام التكليفية عندهم فهي لا تتوجه إلا عند مباشرة الفعل وعندما طلب عليهم لانه يلزم على هذا ان يترك الانسان المباشرة فلا يتوجه اليه خطاب بتكليف الابد ولا يكون آثما لانه ما ترك شيئا كلف بفعله اجابوا لان اللوم المتوجه من عدم مباشره الفعل قبل التلبس به مترتب على التلبس لمده وهو الكف عن الفعل وهذا الذي ذكره المازن بقوله فاللون قبله على التلبسي بالكف وهي من أدق الأصول أي هذه القائدة من أدق القواعد قواعد علم الأصول التي يحتاج في فهمها إلى نوع من التفكير والتدبر وهذا فيلا منبني على قاعدة قررها المتكلمون وهي قائدة باطلة ولا يحتاج إلى ذكرها في هذا المقام ولا داعي إلى تتويب الكلام في ذكرها والقول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء هو أن الأمر يتعلق بالفعل بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا بعد ذلك قال الله رحمه الله تعالى وهي في فرض الكفاية فهل يسقط رثم بشروع قد حصل الآن خلاف في الأمر الذي سبق ذكره وهو هل يستمر حال المباشرة أو, لا أو ينقطع بمجرد مباشرة في العبادة هذا الخلاف الذي سبق ذكره ينبني عليه مسألة وهي فرض الكفاية هل يسقط بشروع واحد أو أكثر فيه الإثم عن الآخرين أو لا يسقط إلا بتمام فرض الكفاية فعلى القول بانقطاعه بالمباشرة فإن الإثم يسقط في فرض الكفاية عن الجميع بمباشرة البعض له وعلى القول الآخر لا يسكت ذلك إلا بتمام فرض الكفاية والقول الصحيح هو القول الثاني وهو أنه لا يسكت إلا بتمام فرض الكفاية لأنه كما سبق أن ذكرنا لأن ذهاب بعض جزء من عباده هو ذهاب لكلها بعد ذلك قال الله رحمه الله الانتفاد كلف الراقيد فنوجد التمكن المصير أو بينه ولد ترددا تردد شرق تمكن عليهم فقط معنى هذا الكلام أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في التكليل في فائدته هل هي الامتثال فقط أو أنه متردد بين الامتثال والابتلاء والاختبار معنى الابتلاء والاختبار اي هل يعزل ويهتم بالفعل فيثاب او يعزل على الترك فيعاقب فعلى القول الاول فالتمكن كما ذكر الناظم من ايقاء فعل شرط في توجه التكليف لان الفائدة هي الامتثال ومع عدم التمكن لا يكون الامتثال وعلى القول الثاني فالتمكن بشرط لأن الفائدة حاصلة سواء تمكن المكلف من الفعل أو لم يتمكن فالفائدة موجودة وهي العزم على الفعل في حالة عدم التمكن بعد ذلك قال النظم رحمه الله تعالى عليه تكليف يجوز ويقع ما علم من أمر بالذي انتلع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري أي أنه ينبغي على هذا الخلاف السابق في فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط أو الانتفال والابتلاء ينبني على ذلك مسألة أخرى وهي هل يجوز ويقع التكليف بالممتنع في علم الامر وهو الله عز وجل وحده أو في علم الامر والمأمور معا والقول الذي عليه المحققون هو جواز ذلك فإن الله عز وجل قد كلف إبراهيم بذبح ولده وهو سبحانه وتعالى يعلم أن إبراهيم لم يتمكن من ذبح ولده وإنما كان المقصود من ذلك الابتلاء والاختبار كما قال الله تعالى عن ذلك في كتابه الكريم إن هذا لهو البلاء المبين ومن البوء الفقهيه التي تنبني على هذا الخلاف أن من أفطرت عمدا في نهار رمضان ثم حاضبت في ذلك اليوم بعينه هل تلزمها الكفارة أو لا تلزمها الكفارة فعلى القول بجواز التكليف تلزمها الكفارة فعلى القول بجواز التكليد, التكليد معلم الآمر أنه لم يتمكن المكلف في فعله تلزمها الكفارة وعلى القول الآخر لا تجزمها الكفارة وأما على القول بأ... أو على اعتبار القسم الثاني وهو ما علم الامر والمأمور معا أنه لن يتمكن من فعله فيضربون لذلك مثالا يقولون لو أن امرأة أخبرها نبي بانها في يوم الفلاني ستحي في نهار رمضان فهل يلزمها افتتاح صوم ذلك اليوم وليته والعزم عليه او لا يلزمها ذلك فعلى القول الاول وهو القول القوي المحقق يلزمها ذلك ثم اذا اتتها عادتها افترت التكليف التنكب معنى ذلك انه لا يقع التكليف بشيء امتلع في علم الله وفي أو في علم المأمور وإذا قلنا ليس بشرط ذلك فمعنى ذلك أنه يجوز ويقع التكليف بالامتلاء في علم الأمر وهو الله أو في علم المأمور أي في علم الأمر والمأمور أيضاً ويذكرنا ذلك أمثاله والشيء الذي كلف الله به وهو لا يقع في علمه سبحانه وتعالى مثاله كعلم الله عز وجل عدم الإيمان من أبي ومع ذلك فهو مكلف بالإيمان وهذا يسمونه التكليف المستحيل يدخل في باب التكليف المستحيل ومع ذلك فهو مكلف بالإيمان ومثال التكليف بالمنتنع في علم الآمر والمأمور كتكليف المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها في يوم كذا من مهار رمضان أو عرفت ذلك عن طريق إخبار نبي من الأنبياء فإن هذه المرأة هل عليها أن تصبح صائما وتعقب نية الصيام ثم لما تأتيها العادة تقطع الصيام أو أنها يجوز لها الافطار وترك الصيام من أول النهار فعلى القول بأنه يجوز التكليف بالذي انطلع في علم الآمر والمأمور فمعنى ذلك أن هذه المرأة عليها أن تعقد مية الصيام وان تصبح صائمة إلى أن يأتيها أو إلى أن تأتيها عادتها وكذلك العبد الذي سجن وأخبر بأنه سيقتل في يوم كذا في ساعة كذا سيقام عليه حد الكساس هل يلزمه الصيام او لا يلزمه الصيام مفهوم؟ فهذه مسائل كندمي على هذه القاعدة المذكوره عليه تكليف اي عليه يجوز ويقع التكليف بالذي امتنع في علم من امر وفي علم من امر في المذهب المحقق المنصوري أي المذهب المقوي المنصوري أهل العلم قال بعد ذلك رحمة الله تعالى كتاب القرآن ولا باحث الألفان إلى هنا نكون قد انتهينا من المقدمة ونبدأ الآن في القرآن ولا باحث الألفان وبدأ أولًا بتعريفه القرآن والقرآن في لغة العرب مصدر من قراءة زيد فيه الآلف النور كغفر غفران وجبر جبران وقرا قران وقيل القرآن من الكرام وعلى هذا فلا يكون مهوزا كما هو قراءة لكثير من القران أي آياته وسوره مقرونا بعضها ببعض والقول الأول هو الأصح بقوله تعالى فإذا قرأناه فتبع قرانا أن تعريف القرآن في مصطلح العلماء أو في العلماء فهو لفظ منزل على محمد لأجل الاعجاز والتعبد فهذا هو التعريف المختار للقران الكريم لأنه لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد بتلاوته وقراءته فهو لفظ منزل هو لفظ وليس معنى قائما بالنفس كما يقول بعض المتكلمين والخلاسفة وبعض الأشائرة أو كل الأشائرة وغيرهم من منضل عن الطريق بل هو لفظ وكلام الله عز وجل كله لفظ مسموع ولفظ الله بصوت وحرف منزل لإخراج ما لم ينزل على محمد لإخراج ما انزل لكن لا على محمد وإنما أنزل على بقية الأنبياء بأجل لإعجاز لإخراج ما أنزل على محمد لا للاعجاز كالاحاديث القدسية والتعبّر لإخراج